بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة يعني عن ق ص ة حسنين بس يعني ا س م ع و ه ا كدا وشوفوا و ك أ ن ي بعمل م س ا ب ق ة ممكن تعملوا م ع ي ا م س ا ب ق ة و أ ن ا بحكي ا ل ح ك ا ي ة مين يقدر يطلع ب س ر ع ة ويقوم ق ي ل الي جنبه هو يقصد كذا هو بيحكي الحسنين لكن عايز يقصد علينا كذا يلا نعمل المسابقه دي بيقولك إن كان في حصنين. بيحمل عليهم حمولات نقل يعني ه و صاحب ا ل ع ر ب ي ة ع ر ب ي ة كدا فيها حصان أ م ا م ي وحصان خلفي وبيحملوا يعني حمولات عشان ينقلوها على ظهرهم وبيمشي بيهم ينقل الحمولات دي و د ه أ ك ل عيشه فالحصان ا ل أ و ل ا ن ي الي ل في ا ل م ق د م ة كان بيمشي ب ه م ة ونشاط كدا وجدع ويشيل ويتحرك نشيط ق و ي الحصان الخلفي كان حصان كسول ق و ي مبيحبش ا يشتغل مبيحبش ا يشيل فطبعا يعني كل ما يحملوا على الحصان ا ل أ و ل ا ن ي والحصان التاني الحصان التاني يفضل ماشي يعني كسلان ق و ي والتاني نشيط فبعد ش و ي ة ب د ا يقوله ل طب ننقل ا ل ح م و ل ة من على الحصان الخلفي طبعا على النشيط فبينقلوا ا ل ح م و ل ة من الخلفي يحطوها على ا ل أ م ا م ي النشيط فالحصان الخلفي عجبته ا ل ل ع ب ة ايه طب حلو اوي خليهم يشيلوه هوا شوية ل الأمام والحصان الخلفي ح ص بيصطعبط ا ن نشيط فكل ش و ي ة ياخدوا ا ل ح م و ل ة ويحطوها على الحصان الـ الـ الاولاني وبعدين بعد ش و ي ة لسه بيستعبط ف ب د أ و ا يشيلوا ا ل ح م و ل ة من على الحصان الخلفي ل ل أ م ا م ي ل غ ا ي ة ما بقت كل ا ل ح م و ل ة على الحصان ا ل أ م ا م ي كل يوم كل يوم كل يوم والحصان الخلفي عجبان لعب اوي ب د أ يكتشف ايه ب د أ يكتشف يا عم خلي الحصان ا ل ق د م ا ن ي يتعب خليه ه و يشيل ويعرق ويتبهدل و ه و نشاط و بيعمل فيه ايه بيزوده تعب وانا كسلي مريحني كانت ا ل ن ت ي ج ة ان بعد ش و ي ة صاحب الحصانين طبعا الحصان الخلفي عمال يغيظ الحصان الامامي ويقله و خلي يا عم النشاط ينفعك مش عاملي فيها مجتهد شيل يا عم شيل شيل في الاخر انا الي ل كسبان مش متحمل ح ا ج ة و دينا زي بعض لكن بعد ش و ي ة صاحب الحصانين ب د أ يقول لنفسه طب وانا اكل الحصانين ليه طب أنا أكل اللي بيشتغل وبيتعب و م أ ك ل ش ا ل ث ا ن ي ف ب د أ يهمل الحصان الخلفي في ا ل أ ك ل ويزود الحصان ا ل أ م ا م ي في ا ل أ ك ل بعد ش و ي ة قالك أ ن ا أ ص ل ا مش محتاج الحصان الخلفي ل أ ن ا ل ح م و ل ة كلها بقى بيشيلها الحصان ا ل أ م ا م ي أ ن ا ح د ب ح الحصان الخلفي ل أ ن معدش له ل ا ز م ة على ا ل أ ق ل استفيد بجلده وبيعه وادبح الحصان الخلفي ل أ ن ه كان فاكر ان الفهلوه فاكر انك ت ت ح ك على الناس وماتشتغلش وعايز تاخد رزق وفاكر إن اللي بيتعب دون إ ي ه اهبل علشان في الاخر زينا زي بعض لا مش ز ي ك و زي بعض ا ل ق ص ة ع ا ي ز ة تقول إ ي ه في الاخر ناس كتير في الدنيا بتشتغل ب ن ظ ر ي ة ا ل ف ص ا ن ا ل خ ل م ي الي ل هو إ ي ه يا عم ا كبر دماغك و ع م ل حركات وماتشتغلش وخلي غيرك يشيل الشغل وفي الاخر زينا زي بعض أ ب د ا يا جماعه والله ربنا له قوانين في الدنيا ق و ا ن ي ن ه في الدنيا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن ربنا شايف و ح ي خ ل ي الناس تشوف و ح ي ب ا ن مين الي ل بيستعبط ومين الي ل ما بيشتغلش ومين الي ل ب ي ك ت ه د وبيشتغل يا ناس ياللي ا بتشتغل و اوعى تقول يعني أ ن ا دا ج ز ا ت شغلي ق د ي ن ي في ا ل آ خ ر استود باللي ما بيشتغلش ربنا له قوانين في الكون هتاخد حقك يعني هتاخد حقك واللي بيستعبط هيتكشف ولو بعد ش و ي ة والناس هتقول دا ملوش لازمه اتدبح الحصان الخلفي ويا ما ناس يا ناس ياللي بتشتغلوا انتوا الي ل ح ي ب ق ى وجهكم بسمه امل ويا ناس ياللي مكسلين ا ل ل ي بتعتمدوا على الحيل و ا ل ف ه ل و ة هتروح منكم ومش هيبقى أ ب د ا ف ي بسمه امل بسمه امل يعني اشتغل واتعب وماتزعتمدش على ا ل ف ه ل و ة شكرا والسلام عليكم、وعلاً.